وَإِنْ مُقَاتِلُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ مُنْدَثَرًا لَمَا يُنصَرُنَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَنَّهُمْ مُذَلُّونَ أَلَمْ يَثْقَفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ مِّنَ وَذَا وضربت عليهم مسكنا ذاك بأنهم كانوا يقرون بآيات الله كانوا يقرون بآيات الله ويقتلون الأبيان بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل كتابهم ما تقولون يتلون آيات الله يتلون هم علمون ويسارعون في الخيرات وأولائك من الصالحين وما إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُورَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَهُنَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا 129. كمثل ريح فيها صر صابت حرث قوم ظلموا أنفسهم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها كمثل ريح صادت حرت قوم منم انفسهم فاهلكت وما ظلم من الله وما ظلم الله وما الله ولكن ان